بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان ما سمعنا قرانا عجبا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 واننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وردا وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا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 سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا القاسطون فكانون جهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر رب يسلكه عذابا صعدا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 تَعِدُونَ ام يَجْعَلُ لَهُ رَبّي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من يكتب امر رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا